وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَمَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 كُلُّهُمْ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء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 وَقد خللَقن السماواناتِ والأَوْضَ وَما بَنهُما في ستَّةِ أيامِ وَما مَ السَّنامِ الغوب تَصِ على ماَا يقولون وَسَبّح ببحَمدِ رَبِّكَ قبل قُلوه الشَّمس وَقبل الغروب وَمِنَ الليل فَسَّح هو أذبَ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج